من ي ه د ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسول ه اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن إ ذ ا ش ي ء س ه ل كنا نتكلم ب ا ل أ م س عن ن ع م ة الله عليكم وفضله الذي من به عليكم من عليائه سبحانه وتعالى وقلنا على أ ن هذه ن ع م ة اختصكم الله بها من دون ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وشرف عظيم قد شرفكم الله به و أ ف ر د ك م من دون المسلمين أ ج م ع ي ن شرف حمل رايه الجهاد في الوقت الذي نامت فيه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها شرف احياء هذه ا ل ش ع ي ر ة إحياء ع ب ا د ة القتال التي غابت عن واقع المسلمين شرف إ ع ا د ة معاني النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة التي تنص على القتال والجهاد والتي اولت وحرفت مع الزمن حتى أ ص ب ح الجهاد في سبيل الله ع ب ا ر ة عن خ ط ب ة تلقى على منبر ويؤخذ مقابلها أ ك ث ر من عدد كلماتها دراهم أ و ع ب ا ر ة عن كتاب يكتب من فوق وصاحبه يجلس على كرسي مريح و م ا ئ د ة ن ظ ي ف ة يتناول هذا الكتاب وينقل منه وياخذ من ا ل آ خ ر ويرجعه إ ل ى رفوف ا ل م ك ت ب ة ثم يخرجه ويبيعه ب أ ث ق ل من وزنه كذلك دراهم ويعتبر جهادا في سبيل الله أ ن ت م أ ع د ت م ع ب ا د ة القتال أ ع د ت م معاني النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة إ ل ى أ م ا ك ن ه ا أ ع د ت م إ ل ى أ ذ ه ا ن المسلمين أ ن ب إ م ك ا ن الناس أ ن يجاهدوا وان الجهاد هو ا ل ك ت ا ل ولو كان الجهاد أ م ا م أ ع ظ م أ م ة أ واشرس أعظم قوة في ل أ أ ر ض و د و ل ة في ا ل م ع م و ر ة وهي روسيا ف أ ن ت م لكم أ ج ر ك م و أ ج ر من تبعكم لكم اجركم واجر اهلكم الذين تاثروا على الاقل بادت ب ا عادت ع إ ل ى اذهانهم معاني كانت غائبه منذ زمن بعيد ا ل آ ن كل شاب جاء الينا اهله اهتموا بالقضيه الالباني عرفوا أ ن هنالك ق ض ي ة يضحى لها على ا ل أ ق ل والده لحقه على بيشاور حتى يرجعه ر أ ى ا ل أ ي ت ا م و ا ل أ ر ا م ل والجرحى والمستشفيات فعرف أ ن هنالك ق ض ي ة يبذل لها دماء ويقدم لها جماجم ويضحى من أ ج ل ه ا ب أ ش ل ا ء ا ذ ن هنالك ق ض ي ة تستحق ا ا ل هذا ت م م ا الأقل على ه التاجر الذي يعيش في ا ل ج ز ي ر ة هادئ البال وادع النفس لم يمر بذهنه في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن يرى جريح حرب لحق ابنه إ ل ى بيشاور فلم يقبل ابنه أ ن يرجع من الحدود إ ل ى بيشاور ف ل ح ق ه إ ل ى الحدود حتى يقنعه بالرجوع ف ر أ ى أ ص و ا ت الارض س م ع أ ص و ا ت القنابل ودوي ة الطائرات و أ ز ي ز المدافع وتفجر القذائف فعرف أ ن هنالك ق ض ي ة وراى بعينيه منظرا لم يره في حياته و ل م يره إ ل ا في مثل هذا المكان ف أ ن ت م على ا ل أ ق ل تؤثرون في أ ه ل ك م على ا ل أ ق ل عندما ي س أ ل و ن بالتلفون أ ي ن فلان فنقول لهم فيجادي ف ي س أ ل ك ما أ خ ب ا ر جاجي هل ه ل ا ل ك م ع ر ك ة هل انتهت ا ل م ع ر ك ة كم استشهد من العرب حتى يعرف ابنه ج ه ي د أ و حي كم جرح ف أ ن ت م تنقلون ا ل أ خ ب ا ر ب أ ع م ا ل ك م أ ن ت م تقدمون ل أ ه ا ل ي ك م ق ض ي ة ح ي ة أ ن ت م تعيشون فيها ف أ ه ل ك م يهتمون بها سيهتم ب ا ل ق ض ي ة ابن مدرستك التي تركتها وابن شركتك التي ودعتها وابن جامعتك التي طلقتها سيهتم هؤلاء ف إ ذ ا استشهدت أ ص ب ح ت على كل لسان شاب ممن عرفت و أ ص ب ح ت نموذجا في خياله أ ن هذا كان ب ا ل أ م س يعيش معي على مقعد واحد في ا ل م د ر س ة أ و في الجامع ة أ و كنا على مقعدين متقابلين في داخل ش ر ك ة ك فلان أ و فلان في ج د ة أ و الرياض وها هو ا ل آ ن مقعده فارغ أ ي ن ذهب إ ن ه ذهب إ ل ى الله قدم روحه في سبيل الله و أ ر ا ى قدمه ابتغاء م ر ض ا ت الله إ ذ ن يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعل كما فعل أ ح م د ا ل ز ه ر ا ن ي هذا الشاب الصغير الذي عمره لم يصل إ ل ى ع ش ر ي ن بعد كم أ ث ر في نفوس أ ن ا س من السعوديين وغيره لقد هز الطائف ة ب أ ث ر ه ا يحدثني محاضر في ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد بن سعود قال نحن نحمل ق ص ة الزهران ي إ ل ى أ س ر ن ا و ن ق ر أ ه ا ونبكي ونبكي كم أثر؟ لو بقي هذا الشعب في الطائف ماذا إلى الطائف؟ ماذا سيقدم لو الشعب الطائف إلى الطائف بقي في سيضيف هذا لها هذا جديد من أ ه ل ه ت أ ث ر و ا فعندما استشهد عندما جاء هو جاء إ خ و ا ن ه اثنان او ثلاثه لحقوه و ر ج ع و وبقي هو ع ن د م ا استشهد أ ر س ل والده أ خ ا من إ خ و ا ن ه بدلا ا ل آ ن موجود في المرسده وجاءتني ر س ا ل ة ق و ي ة من و ا ل د ه رسالة رسالة تعبر ع ن إ ن س ان ي ع ي قضية ش ا ل ج ه ا د ا ل أ ف غ ا ن ي ويتأثر ب ه ا أبو حفظ ا ل أ ر د ن أو ا ل ف ل س ط ي ن ي أ ر د ن ي ه و و ل ك ن كتبت ا ل ل م ج ة أ ن ه ف ل س ط ي ن ي لأنه لم يكون ن هناك انسان ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة عاش في فلسطين فظنناه من اهلها هو من اهل ا ل ض ف ة ا ل ش ر ق ي ة من الاردن امه قبل ايام ارسلت لي ر س ا ل ة ع ج ي ب ة والله يعني لو اراد اديب من الادباء أن, يكتب ان يكتبها ما عبر مثل هذه التعبيرات قوية م ن ب ع ث ة من أ ع م ا ق الضمير ومن سويداء القلب ومن مسارب النفس تهنئ ابنها ب ا ل ش ه ا د ة وتحث المجاهدين أ ن يبقوا على هذا الطريق فلا تظنوا انكم باعدادكم ا ل ق ل ي ل ة أ ث ر ك م قليل في ا ل م ج ت م ع ا ل إ س ل ا م ي ه أ ث ر ك م كبير والاثر متى ي أ ت ي ي أ ت ي بعد ف ت ر ة من الزمان وقد يؤثر هذا الشهيد أ ب و حفظ أ و أ ح م د الزهراني في الجيل القادم أ و أ ج ي ا ل ق ا د م ة تعيش على قصص عاشها قصص جهاد حققها أ ن ا س مشوا على أ ر ض الواقع من من الطائف وعلى بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة أ و خمسين س ن ة أ و عشرين س ن ة منا ف ت أ ث ي ر الجهاد هذا عظيم ولذلك ا ل آ ن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ب د أ يهز ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من سباتها و ا ل أ م ة التي يطول سباتها ويستمر منامها ك ر و ن ا هذه لا تستيقظ على الكلام ل أ ن نومها ثقيل نومها ثقل ي ثقل نومها هذه لا تستيقظ إ ل ا على ق ع ق ع ة السلاح وعلى ح ر ا ر ة الدم وعلى سقوط الرؤوس تستيقظ فتعرف أ ن من أ ب ن ا ئ ه ا اناسا بروا وقدموا وكانوا طلائع لمسيرتها فتستيقظ وتحاول ان تسير على اثرهم فاثركم كبير ثقيل ثقيل عند الناس واما عند الرحمن فهو ثقيل جدا ان شاء الله ان خلصت النيه واستقامت السيره ثقيل لا كم؟, كم عددكم عددكم هنا خمسين وخمسون وعددكم في أ ف غ ا ن س ت ا ن وما حولها ث ل ا ث م ا ئ ة أ و أ ر ب ع م ا ئ ة والزوار الذين ي أ ت و ن ك م مثل عددكم ويرجعون هؤلاء كل واحد مبشر إ ل ى قومه ثلاثمائة ليسوا قليلين في ميزان الرحمن إ ن الله عز وجل قد أ غ ر ق ا ل أ ر ض بكاملها من أ ج ل إ ث ن ى عشر شخصا د خ ل و ا السفينة مع سيدنا نوح أ غ ر ق ا ل أ ر ض بحيواناتها بنباتاتها رب ي لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا أ غ ر ق النباتات أ غ ر ق الحيوانات لم من أ ج ل ماذا من أ ج ل إ ث ن ى عشر شخصا آ م ن و ا مع سيدنا نوح فالمؤمن ثقيل في ميزان الرحمن ثقيل والله عز وجل قد يغير ممالك من أ ج ل إ ن ق ا ذ إ ن س ا ن وقد يغير أ و ض ا ع ا ب إ خ ل ا ص إ ن س ا ن أ ل م ت ر ى سيدنا مصعب بن عبد ا ل ع ز ي رضي الله عنه كيف بصدقه وفي إ العام أ س م يده التالي جاء بثلاثه وسبعين رجلا وامراه ل وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الثانيه وغير الله بهم واقع الأرض كلها وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وهاجر وبايعوه على أ ن يحموه مما ي ح م و به ابناءهم ودماءهم و أ ز و ا ج ه م ونصروا ونصر الله ه ذ الدين ا و ق ا م ت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ثم انتشرت إ ل ى سائر ا ل أ ر ض كلها نعم أ ن ت م وحدكم لا تصنعون شيئا بدون ا ل أ ظ غ ا ن ف ج ه ا د ك م من خلال ا ل أ ظ غ ا ن لكنكم ا ل آ ن البلسم الشافي لجراح هؤلاء هم أ ص ح ا ب ج ر ا ح أ ن ت م الدواء أ ن ت م تمسحون على جراحاتهم حتى ت أ س و ا جراحاتهم ويسلوا همومهم وينسوا احزانهم وترتفع معنوياتهم أ ن ت م ت ر ق ك و ن القلوب على بعضها ب إ ذ ن الله وتكونون ط ب ق ة ع ا ز ل ة من أ ن ي ح تحتك ك ت الجبهات ببعضها و ت ؤ ل ف و ن بين الناس الذين بينهم بعض الخلاف فتصلحون ذات بينهم و أ ن ت م تشجعون الجهاد وتذكون ا ل م ع ر ك ة وتوقدون النيران ل أ ن كل واحد منكم إ ن م ا جاء متحمسا ليسمع القتال وليرى الطائرات والدبابات فعندما يذهب إ ل ى ا ل ج ب ه ة ويرى ا ل ج ب ه ة ب ا ر د ة يقول لقائد ا ل ج ب ه ة نريد ع م ل ي ة نريد ع م ل ي ة متى العمليات فيبدا ق ى ي ب ويعيد ويزن على ر أ س القائد حتى يعمل له ع م ل ي ة وله إ ر ض ا ء له ف أ ن ت م تحركون ا ل ك ت ا ب أنتم م ث ل ك كأهل مكة بالنسبة للكعبة م ومثل الأفغان الأفغان بالنسبة و أ ن ت م الباد البادون الغرباء عن م ك ة تزورون م ك ة بعد عمر طويل و أ ن ت م مشتاقون ل ر ؤ ي ة ا ل ك ع ب ة فالواحد منكم يكشف عن ف ض ر ه ويلصقه بالملتزم آه ويريد أ ن يقبل الحجر مهما كلفه ذلك ويريد أ ن يبقى ف ت ر ة وجوده في م ك ة في داخل الحرم يظل الحذيفي على وراء أو أ و هذا السديس أ و علي بن جابر أ و غيره يريد أ ن يسمع مؤذن الحرم يريد أ ن يصلي و ر ا ء أ م ا ابن م ك ة يمر و المؤذن لا يصلي في الحرم وبعضهم قد, ي... قد يكون مر عليه ع ش ر ة سنوات والله واحد جاءنا هنا من مكه ة ع م ر حوالي سبع وعشرين س ن ة قال حتى ا ل آ ن ما ح ج ج حتى ا ل آ ن ما ح ج و أ ن ت قطعت هذه المسافات ا ل ش ا س ع ة و ا ل أ ر ا ض ي ا ل ب ع ي د ة حتى ترى التعب حتى ترى إ م ا م الحرم حتى تطوف بها حتى تسعى بين الطفى و ا ل م ر و ا ن فما س ا ل و ن نحن والجهات نحن نريد ح ن ن ايه متحمسون متشوقون أ ن نرى القتال و ا ل أ ف غ ا ن ي مثل المكي قد شبع قتالك ف أ ن ت م تحيون تحيون الجهاد أ ن ت م تحركون القتال هو مرابط صابر ثابت و أ ن ت م تريدون القتال باستمرار ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى التعليم الان تدخل إ ل ى بعض الجبهات يموت فيها الميت ينقلونه إ ل ى ج ب ه ة أ خ ر ى ل أ ن ه ليس فيها واحد يتقن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة يحدث هذا ويحدث أ ن تروا جبهات لا ت ص ل ا ل ج م ا ع ة لماذا قال ي س فيهم واحد ي ت ك ن ص ل ا ة الامام م ا م ف أ ه م ب ح ا ج ة إ ل ي ك م ب ح ا ج ة أ ن تعلموهم دينهم رجال صادقون مخلصون صابرون ثابتون مرابطون رفع الله بهم رايته و أ ع ز دينه وشرف بهم كل مسلم هذا صحيح لكن لو كانت اعصابهم من الحديد ل ذ ا ذ ة ف أ ن ت م ا ل آ ن تمسحون على هذه الاعصاب ا ل ت ع ب ة حتى تستريح وعلى هذه القلوب ا ل م ج ر و ح ة حتى تلتئم تلتأم جراحها واعلموا أ ن ه ما ما قدم الواحد منكم ف إ ن ه لم يقدم عشر مع ش هذا قدموه في في المرابط أ ف في في غ ا الجالس هذا ا ن ي جلسته ل جبهته في جبهته ولا يعجبك ا ل آ ن ا س أ ل عنه قد حطم خ م س ة عشر د ب ا ب دبابة كل د ب ا ب ة بمليونين دولار بثلاثين خاصه ا ل ن ر و س ا مرت عليه ايام وليالي يعيش في رؤوس الجبال لا يستطيع أ ح د أ ن يصله إ ل ى ر أ س الجبل ليصل له الخبز ولا يجرؤ أ ح د أ ن يسلم عليه إ ذ ا راه ل أ ن ه في أ ي ا م ت ر ا ق ي ما كان أ ح د يجرؤ أ ن يقترب من المجاهدين أ و في أ ي ا م د ا و د سهلا ثلاثة عاما عشر 13 عاما هذا ب د أ الجهاد من الف وتسعمائه وخمس و س ب ي ن من ايام داوود وعمر جيد و أ ن ت لم يمض عليك ثلاثه عشر يوما في صدى و ب د أ ت تتفجر أ ل م ا و أ س ى أ ن ت مللت سئمت وما إ ل ى ذلك تريد أ ن تسرع فتذهب ل الجبهه او ترجع تتصل ب أ ه ل ك من بيشاور أ و غير ذلك ذاك ث ل ا ث ة عشر عاما و أ ن ت ث ل ا ث ة عشر يوما ف أ ن ت لم تقدم شيئا ولا زالت طاقتك بك لم تقدم شيئا للجهاد من منكم مكث ا ث ل ا ث ة عشر شهرا متواصله الربار في ارض الرباط هل تعلمون أ ن بعضهم قد مر علي ع د ة سنوات لم ير أ ه ل ه ص د ق وان و أ بعضهم لا يعرف أ ي ن أ ه ل ه هم في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و في ب ي ش ا و ر أ و في إ ي ر ا ن لا يدري لا يدري و أ ن بعضهم قد ارسل زوجته إ ل ى داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن لتعيش مع أ ه ل ه منذ سنوات إ ل ى ك ا ب ل إ ل ى مزار شريف ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يطعمها ولا أ ن يسكنها لا يملك خ ي م ة ولا يملك طعاما من منكم وخمس سنوات و ب إ م ك ا ن ه ان ي ر ت ل لها ويلتقي معها في ب ك ت ي ا و ل ا في بكتك او ل ا في أطراف بغمان ك ا ب ب ل في أ و ميدان ولكنه إيه لم يرها منذ سنوات وهم مثلكم, مثلكم مهندسون ث ل ك م م و أ ط ب ا ء وكانوا متعلمين وكانوا في الجامعات وتركوا كل ذلك من أ ج ل الجهاد فلا تظننن أن انك قدمت شيئا كثيرا وتستعلي بنفسك وترى نفسك ايه شيئا م ذ ك و ر ة فوق الناس لا ل انت لم تقدم شيئا بعد فمهما قدمت مهما قدمت لن تقدم عشر معشر ما قدمه هذا الامي الافغاني الذي في ا ل ج ب ه ة والذي يحتاج الى رغيف الخبز انت ما شاء الله معزز مكرم ت أ ت ي ب س ي ا ر ة و أ ح ي ا ن ا ا ل س ي ا ر ة تريدها م ك ي ف ة ولا تمشي على رجليك هذا كم من آ ل ا ف الكيلومترات قد مشى على قدميه و صعودا نزولا فوق الجبال وعلى السهول كم فقدت من أ ه ل ك لم تفقد أ ح د ا هو ينظر حوله لا يرى أ ح د ا أ م ه ماتت تحت الركام أ خ و ه في السجن أسير أ في كابل ب وقال ه ك ب ي ر قتل أ خ و ا ت ه قطعت ق ط ع أ ع ض ا ؤ ه ا أ و أ ل ق ت بنفسها في ن ا ر من ا ل أ ن ه ر عندما حاول الروس أ ن ي أ خ ذ و ه ا في دبابات ف أ ل ق ت بنفسها في ا ل ن ا ر ف أ ن ت لا تعرف أ ن ت لم تذك للبين ل و ع ة لم تتجرع من ا ل م آ س ي شيئا لم تر شيئا من المصائب ب ا ل ن س ب ة لهؤلاء فاياكم أ ن تروا أ ن ف س ك م شيئا أ ع ل ى من ا ل أ ض ل ا ن اركضوا ليل نهار ع د ة سنوات حتى تلحقوا بهم على آ ث ا ر ه م ا ل آ ن السياره ة ذ ا ب ة ق ا د م ة أ ي ن اليوم خمس وعشرين نزلوا إ ل ى ب ي ش ا و ر كم مضى عليهم في الجبل شهر شهرين أ ك ث ر ه م شهرا ل ي ا ذ ر و ا ح ه م لم ت ح ت م ي نفوسهم ن لم تصبر هذا ا ل أ ف غ ا ن ي مضى عليه ما كم عشر سنوات ثمان سنوات سبع سنوات خمس سنوات مزروع في ا ل ج ب ه ة زراع وانت معزز مكرم تلقي قميصا و ت أ ت ي بقميص والحذاء الذي لا يعجبك ترميه و ت أ خ ذ غيره والطعام الذي لا يعجبك ت أ ك ل غيره ولا تأكل, ولا تاكل نوعا واداما واحده بل إ د ا م ي ن أ و ث ل ا ث ة و إ ذ ا كان ا ل إ د ا م ا ن رز وبطاطا فقط ف إ ن ك تتذمر ل أ ن ه ليس معها من اللحم وليس بجانبها ا ل س ل ط ة وليس وراءها الفاكهه ة و ل خفز وشاي الصبح شاي هو الصبح خبز وشاي الصبع والظهر شاي وخبز ه <تصفيق> والعشاء نوعين مختلفين ص ب خبز ي الظهر شاي ا نوع مختلف خبز مرات رز مسلوق ان وجد و إ ل ا فالشاي والشاي بدون سكر ل أ ن ه لا يوجد سكر شاي مر و أ ح س ن ه م حالا من يضع ح ب ة ملبس حبة ح ل ويشرب ف فمه و ي عليها الشاي حتى ينزل الشاي معه قليل من ا ل ح ل ا و ة اعلم ايها الاخ ا ل ح ز ي ز الحبيب ان الجهاد مراحل اربع الجهاد مكون من اربع مراحل ا ل م ر ح ل ة الاولى ا ل ه ج ر ة و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة الاعداد و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة الرباط و ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة القتال وكلها تكون الجهاد في سبيل الله ه ج ر ة أ و ل ا ثم رباط ثم إ ع د ا د ثم رباط ثم قتال ولا يمكن أ ن تقاتل إ ن لم تهاجر ولا يمكن أ ن تقاتل إ ل الا إذا عدت و يمكن أن ت ق اذا ت ل إلا إ رضى وياقوته الجهاد هو القتال ولكن القتال س ا ع ة و ا ل إ ع د ا د لها أ ل ف س ا ع ة يقول ديانا ويقال واحد لموسى ديان أو يقال ألون كيف انتصرتم س ن ة سبع ة وستين هذا الانتصار العجيب قال لقد أ ع د د ن ا عشر سنوات ونفذناه بثلاث ساعات أ ع د د ن ا عشر سنوات من أ ج ل الثلاث ساعات ا ل أ و ل ى التي دمرنا فيها المطارات ا ل م ص ر ي ة وكسبنا ا ل م ع ر ك عشر سنوات أعداد سنوات فالقتال قليل ايام يوم في شهر يوم في شهرين اما الاعداد والرباط فهو طويل ط وممل ي ل و الا للنفوس التي تحتسب لله عز وجل والتي تزيد طاقتها بالذكر والنوافل والقيام والصيام وغير ذلك القلب البشري يحب ا ل م أ ل و ف ا ت يحب م ا أ ل ف ه و ي ن ش أ ناشئ ا ل أ ط ف ا ل فينا على ما كان عوده أ ب و ه ويكره أ ن يفارق عاداته و م أ ل و ف ا ت ه والقلب البشري مثل الجسد إ ن غذيته أ د ى ا ل م ه م ة وان لم تغذه ي يضعف ويموت كما ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم ي أ ك ل جسده ينحل و إ ذ ا ازداد الجوع لا يستطيع أ ن يؤدي مهامه ولا أ ن يركض ولا أ ن يواجه العدو كذلك القلب إ ذ ا لم يغذ يضعف ويهزل ثم يموت وإذا مات القلب ل ا ف ا ئ د ة في ا ل ج س د ولن تستطيع أ ن تقف ولا أ ن تقابل ع د و ة ولا أ ن تصمد في أ ر ض نزال ولا أ ن تواجه ميدان أ ب ط ا ل فالقلب لا بد له من ت غ ذ ي ة حتى يبقى حيا حتى يبقى يحب القران الكريم و م ج ا ل س ة الصالحين وصوم ا ل ن ا ف ل ة وقيام الليل والاستغفار في السحر وحفظ اللسان غذاء القلب هذه ا ل ق ر آ ن الذكر صوم ا ل ن ا ف ل ة قيام الليل الاستغطار الأسحار مجالسة الصالح في ف إ ذ ا غذي القلب بهذه ا ل أ غ ذ ي ة ف إ ن ه يكون حيا وعندما يكون حيا يكون متوكلا على الله تكون غيرته على أ ش د ما تكون لا يقبل أ ن يرى المنكرات يتمعر وجه ر أ س ا عندما يرى منكر ل أ ن ه حي القلب يدفق الدم إ ل ى الوجه فيبدو الدم في وجهه يتمعر وجهه غضبا لله لا يخاف لا يجبن اسد في النزال ووادع كالحمام في ا ل أ ي ا م ا ل ع ا د ي ة مع إ خ و ا ن ن ا نفوسنا السلسل الصافي ف إ ن غضبت للحق كانت على العداء ب ر ا ك ي ن وادع كالحمام في حرم البيت وكالليث يستباح شراه اذله على المؤمنين ا ع ز ة على الكافرين تراه دليلا بين إ خ و ا ن ي يحبهم يتغاضى عن هفواتهم ا يكف لسانه عن عيوبهم لا يذكر إ ل ا محاسنه إ ن آ ذ ا ه أ و تطاول عليه جاهل أ و سبه أ و شتمه غض الطرف عنه ولقد أ م ر على اللئيم يسبني و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام تجد واحد صغير يتطاول عليه هو ب إ م ك ا ن ه بكف واحد أ ن يلقيه ا ل أ ر ض لكن مؤمن ا ذ ل ة على المؤمن لا تسمع منه إ ل ا خيرا ك ح ب ة ا ل أ ت ر ن ج طعمها طيب وريحها طيب لا يخرج منه إ ل ا خيرا ولا تشم منه إ ل ا ر ا ئ ح ة ط ي ب ة لا يؤذي أ ح د ا ولا يجرح أ ح د ا لسانه قصير باعه طويل قلبه حي لا يذل إ ل ا بين يدي مولاه وعلى إ خ و ا ن ه دليل أ ذ ل ة على المؤمن لكن إ ن جاءت ا ل م ع ر ك ة تجده كالليث الحصري ي ز ع ر إ ن ا ل م ن ي ة لو لاقتهم ج ف ل ت خرطاء تتهم ا ل إ ق د ا م والهربه الموت يخاف منه فلا بد أ ن تغذي قلبك و إ ل ا يضعف واذا ضعف لا يستطيع م و ا ص ل ة ل م س ي ر ة الجهاد ل أ ن الجهاد متلك جهاد ثقيل فلا بد من الهجره وبمجرد ان تخرج من بيتك فانت مهاجر وحيثما مت فانت شهيد من وضع رجله في الركاب فاصلا يعني من وضع رجله على سلم ا ل ط ا ئ ر ة ف و ق ص ت ه دابته رمته دابته فمات او لدغته افعى فمات او مات باي حدف مات باي موت مات فهو شهيد وان له ا ل ج ن ة وقد استحق الماس روايات صحيحه ة ك ل ا الطائرة خلص تسقط ف ي كلها ع ى الى الطريق باكستان فانت ش ي د دهرت ل الى التدريب س ي فيك بيشاور شهيد في في شهيد ا فانت فانت ر ة اخوانك من مت صدى صدى احد خطأا وهو يتدرب على ا لكريشنكوف انطلقت ر ص ا ص ة فاصابتك في ايه في جسدك فانت شهيد ق ت ل ت نفسك خطا فانت شهيد وهكذا حصل لعامر بن الاكوع فتوجس انه ضرب مرحباً بسيفه فكان سيفه قصيراً فرتد سيفه عليه فقتله فكان لعامر ابن مرحبا قصيرا حصل الصحابة مرحبا عن ضرب فارتد خيفة من مصيره فقال صلى الله عليه وسلم س أ ل ه أ خ و ه يا رسول الله أ خ ي قد قتل نفسه بسيفه خطا قال إ ن ه شهيد وان إ ن له ل ج ة خ له ا الضيافة في بيشاور ص مت في هنا فأنت شهيد مت بيت أنت حيث في في ي د مت الجنه إ س ه هنا شهيد ا ا ل ل فأنت في مت ب بلد ه ة غت أفعب أ ف ت ش ي د وقعت عن جبل ف م ت ف أ ن ت شهيد أ و مات ب أ ي حد ف مات فهو شهيد و ا ل ه ج ر ص ع ب ط فما صعبه صعب ان تترك أ ه ل ك وتترك جامعتك أ و تترك مدرستك أ و شركتك أ و وظيفتك أ و تجارتك صعبه لكن لا بد منها للجهاد لا بد و ا ل ه ج ر ة ت ض ح ي ة بكل شيء في الدنيا و ت ج ا ر ة ب ا ل ع ق ي د ة ت ج ا ر ة المبادئ التي تعلو على كل ما في ا ل أ ر ض من متاع إ ن الذين يهاجرون إ ن م ا يعلنون أ ن ا ل م ب د أ أ غ ل ى من المال و أ ن ا ل ع ق ي د ة أ ث م ن من ا ل أ ه ل وأن ا ل ش ر ي ع ة التي نحيا من أ ج ل تطبيقها هي أ غ ل ى و أ ث م ن و أ ع ل ى من كل ما على ا ل أ ر ض من قيم أ و متاع إ ع ل ا ن أ ن نسب العقيده اعظم من نسب الطين إعلان أن نسب هذا الدين أعظم من نسب الوشائج و ا ل و ش ا ئ د ا ل ق ر ي ب ة والارحام اعلان ان اخي في ا ل ع ق ي د ة على طريق هذا الدين هو اعز علي من اخي الذي ولدته امي و ا ل ه ج ر ة هي اختيار واب جديد وام ج د ي د ة و ا خ و ة جدد اختيار ا س ر ة ج د ي د ة ف ا س ر ة ا ل ج د ي د ة هي جبهتي او م ج م و ع ة التي اعيش م ع ه ا معي وراء الزكويات او ا ل د ش ك ة والكبير منهم ابي والصغير منهم اخي الصغير والند منهم اخي ا ل ت و أ م الذي ولدت معه اعلان ان الارض التي فيها يقام دين الله, دين الله اعظم من الارض التي نبت فيها وولدت فيها اعلان ان ا ل ج ن س ي ة هي ا ل ع ق ي د ة وهي الدين وليس الجواز ا ل أ خ ض ر أ و الجواز ا ل أ ح م ر إ ع ل ا ن أ ن د و ل ت ي أ و د و ل ت ي هي د و ل ة ا ل ع ق ي د ة هي دولات هي المكان الذي يطبق فيه دين الله وليس المكان الذي ت س ل ط عليه على رقبتي فيه ط غ ي ة من ا ل ط و ا ي ت سواء كان من بلدي أ و من قريتي او من اهل نوح من من انه اهلك لا ليس بيتي يا قال ر ب يا نوح ا ن إن وعدك انه وعدت ان ن ي ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين هذا أ خ و ك يجمعك به أ ي ا م ا معدودات حتى ت ت ز و ج و ت ف ت ر ق و ي ت ا ج ر أ خ و ك بزوجته و أ و ل ا د ه و أ ن ت تتاجر بزوجتك و أ و ل ا د ه لكن هذا رفيقك على هذا الدرب درب هذا الدين درب التضحيات والدماء وهو درب م ح ب ب و الى النفوس ا ل ص ا د ق ة و ي ا م ه و ذ ك ر ي ا ت ه ع ز ي ز ة على القلوب المؤمنه هذا يجب ان يكون ا ق ر ب ا ل ى قلبك من اخيك و احبو ا ل ي ك من امك و ا ب ي ك ان كان ا ي م ا ن ه اكثر من ايمان اخواني نعم ابوك له احترامك و أ خ و ك له ص ل ة أ ر ح ا م ك أ ل ا إ ن آ ل فلان ليسوا ب أ و ل ي ا ئ ي إ ن م ا بيني وبينهم رحم أ ب ل ه ا ببلالها أ ر س ل على العيد لهم هدايا أ ر س ل لي أ خ و ا ت ي مبالغ من المال لكن القلب مع الذين يعيشون مع القلب مع الذين يعيشون مع القلب على الدرب الذي اختاره الله لنا درب الجهاد درب هذا الدين درب الصادقين السالكين سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ف أ ن ت انظر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ان وصل المهاجرون إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ خ ذ بين المهاجرين والعرب أ خ و ة توارث كانا يتوارثان و أ خ و ة دين و أ خ و ة ولاء فهذا أ و ل انتبه إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ق ض ي ة م ه م ة أ ن ه أ ف ذ ل ه م من إ خ و ا ن ه م الكفار أ ش ق اخوانا ه م الكفار إ على طريق هذا الدين فياتي ا ل أ ن ص ا ر ويقولون نقسم بساتيننا بيننا وبينه سعد بن الربيع كان اخا لعبد, لعبد الرحمن بن عوف فقال له يا أ خ ي أ ن ا أ ق س م بيني وبينك بساتيني ولي زوجتان ويقول لك واحد ويكون لك واحد قالنا السوق بل دلني على السوق فدله على السوق و ب د أ يتاجر ف أ ص ب ح عبد الرحمن بن عوف من أ غ ن ى الناس الزبير وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يعني كان ي ك ف ل أ م ه ا ت المؤمنين ي ك ف ل كثير يجهز ا ل غ ز ا ء في سبيل الله الزبير العوام بن جاءوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة تقول أ س م اسماء ء أ كانت مرة ع ا ئ د ة وعلى ر أ س ه ا ا ن و ى التمر في م ك ت ل قالت بقيت أ ن ك ل نوى التمر على ر أ س ي حتى سقط شعري كانت الزبير النوى تطحنه لها وتطعمه لها ليس عندهم لا, لا ولا شعير ولا تطحنه عندهم تطعم وتطعمه شعير قمح فرس ليس شيء ف الزبير عندما استشهد قسم ميزانيته فبلغت سبعه وخمسين مليون, مليون درهم جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليس عنده إ ل ا فرس طب فرس للجهاد ولذلك ا ل ه ج ر ة لا ت ف ك ر الذين يخافون على وظائفهم في بلادهم ويخافون إ ذ ا رجعوا أن ل ا يوظفوا ليستمعوا إ ل ى قول الله عز وجل وهو يقول لهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراغما كثيرا وسعا قوم هذا الشيشاني ر ج ل الذي بينكم هذا بينكم ق و م و جاءوا من روسيا هردا من جحيم ا ل ق ي ا ص ر ة وجحيم, وجحيم كذلك ا ل ث و ر ة الحمراء ج ا ء و ا إ ل ى ا ل أ ر د ن كانت هذه ا ل أ ر د ن الجبل منها عمان يباع ب ب ق ر ة وقد أ ث ي ر ت ق ض ي ة في ا ل م ح ك م ة قبل ض ي ة ج الأشرفية قبل سنوات في م ح ك م ة من المحاكم في عمان أ ن ه بيع ب ب ق ر ة ببقره فالمهم ثور كبير ف أ ق و ل كانوا يشتغلون ط ي ل ة الشهر يزرعون بندورة يبيعون ز ر ع و ن ن د و ر ة ب ي الواحد منهم في اليوم كيلو غرام ب ن د و ر ة حتى ي أ خ ذ نصف قرش أ ر د ن ي يشتري به خبز أ و طحين وكتب الله عز وجل أ ن تصبح عمان عاصمه ها؟ وهؤلاء أ ع ط ا ه م الملك عبد الله أ ق ط ع ه م أ ر ض ا يسكنون فيها أ ص ب ح المتر الواحد م ت ر ا ل المربع ها؟ متر بمتر في عمان يصل أ ح ي ا ن ا عشرين أ ل ف دينار في بعض الاماكن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراغما كثيرا و ت ع ا ء والذين هاجروا في سبيل الله ثم قد والل... اعوذ بالله من الشطار الجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء انهم في الدنيا ح س ن ة ولا أ ج ر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون فلا تخافوا على وضعهم لا كل الذين اشتركوا معنا من اخواننا في حرب فلسطين س ن ة تسعه وستين س ب ع ي ن والله كلنا تحسنت احوالنا ا ل م ا د ي ة تركنا وظائف وتركنا والله رب العالمين فتح علينا الدنيا يعني تحسنت احوالنا ا ل م ا د ي ة وما ر أ ي ت احدا من اخواننا اشترك في الجهاد الا وزاد دخله المادي كانت زوجتي ت أ ت ي ن ي كنت أنا معلما في ع م كنت معلّما في إ ح د ى المدارس ا ل ث ا ن و ي ة واستقلت وذهبت إ ل ى الجهاد فكنا م س ت أ ج ر ي ن بيتا في جبل من جبال أ م ا ن اسمه جبل التاج يعني ش ق ة متواضع ثم عندما أ ص ب ح ت مجاهدا وضعت أ س ر ت ي في غ ر ف ة و ا ح د ة ا س ت أ ج ر ت لهم غ ر ف ة من طين في بيت أ ح د ا ل إ خ و ة كان م ع ن ا في ا ل ج ه ا د حتى مجانا ا ل أ خ ا ن ما كان يؤخذ غ ر ف ة و ا ح د ة طين هي المطبخ وهي غ ر ف ة النوم وهي غ ر ف ة الضيوف وهي غ ر ف ة الاستقبال وهي غرفه ة ي الصالونات وهي الحمامات غ ر ف ة و ا ح د ة ثلاثه باثنين ونصف ا ا النساء الأقارب ل أ ق ر تغيرت نظرتهم ب يعني احترامهم لها ل أ ن ه كانت ز و ج ة موظف وصارت ز و ج ة واحد د ا ي ر في الجبال مع ا ل أ و ل ا د الصغار مع الشباب ج ا ء والدي قال لي يا ضنتي أنا كنت لما راني في هذا الحال قال أ ن ا كنت م ت أ م ل تكون من الكضاء الكبار في عمان وهذا وطفت وبدأ وأمي أهلاك الجبال أنت تركت أهلاك وطفت في الجبال وبدأ يبكي وأمي تبكي يبكي في قلنا لهم ويا قومي ما لي أ د ع و ك م إ ل ى النجاه وتدعونني إ ل ى النار قلت ل ه المهم زوجتي حاول الوالد ان يرجعني فالاذن لا إ ذ ن للوالدين من زمان طبعا ر فانا ف رفضت و أ ن ارجع لانه فرض عين ولا إ ذ ن فيه للوالدين زوجتي صارت تشكو من ان ه نساء قريبنا لا يزورونها و ل ا عا... تغيرت نظرتهم لها و ما الى ذلك فقلت لها كنت اكسم لا ادري اقسم او、هذة. اطمئن انت ستصبحين خيرا منهم في الدنيا. منهن م في ا ل د ي ا في الدنيا قبل ا ل ا خ ر ة لان الله يقول والذين هاجروا في, سبيل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أ ن ه م في الدنيا حتى في الدنيا قبل ا ل آ خ ر وفعلا انا قدمت الماجستير و أ ن ا في القواعد رحت ع ل ى ا ل ق ا ه ر ة وقدمت الماجستير من القواعد إ ل ى ا ل ق ا ه ر ة وقدمت الماجستير أ ق كنا في م غ ا ر ة كنت أ ق ر أ في ا ل م غ ا ر ة ربع الكتب ما ت ص ل ن ي ث ل ا ث أ ر ب ا ح يعني ن ق ر أ م ر ة هيك على الهامش والماجستير صعب في ا ل أ ز ه ر وقدمت الماجستير ورجعت و أ ن ا خائف اني أ س ق ط فجاءتني ب ر ق ي ة انك ناجح في الماجستير لكن الماجستير الذي لا ياخذ, إيه؟ الذي لا يأخذ جيد لا يسمح له بتسجيل الدكتوراه ف أ ر س ل ت ل ل أ خ رساله يعني أنت استحييت ان تستحيي ا ت أ ن تقول ان معدلك مقبول ولا يقبل في الدكتوراه ف أ ر س ل لي ب ر ق ي ة أ خ ر ى تقديرك جيد جدا أ ر س ل مخطط الدكتوراه واذا, بعلام وإذا بي ا ل أ و ل في كل ا ل د و ر ة ا ل أ و ل في الماجستير في كل دفعتنا بعدين ج ا ء و ا وذبحوا الفدائيين في ا ل أ ر د ن وقضوا عليهم بالطائرات والدبابات وما ا ل د ف ع م الى إ ذلك وصاروا الذي يفكر في الجهاد ليس له إ ل ا ز ن ز ا ن ة الجلاد فكانوا يريدون معيدين ل ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة فقد ف أ خ ذ و ن ي مؤيدا ل ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة محاضرا فيها ثم أ ر س ل ت ب ا س ه و أ خ ذ ت الدكتوراه وارجعت من معلم في م د ر س ي في ع م ا ن معلم ثانوي إ ل ى أ س ت ا ذ في ا ل ج ا م ع ة م ب ا ش ر ة أ س ت ا ذ في ا ل ج ا م ع ة لنبوء انهم في الدنيا ح س ن ا ولا أ ج ر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لكن لو يعلم. لكن و ا و اكثر يعلمون ل ن أ الناس لا يعلمون خائف مات أ فعل و ظ ي ف ة والذين حولهم من المسلمين الذين ماتت قلوبهم من ك ث ر ة ر ؤ ي ة المنكرات وعدم الغير عليها يحذرون ه انتبه ترى ا ل و ظ ي ف ة التي تذهب لا تعود نحن ا في, في دور التقشف نحن ا في دور ترشيد الاستهلاك احنا في الان في الزمن ا ل ل ي في ذهنك انتهى ما في وظائف ما في هذا و ا ل د و ل ة حتى تتخلص من م و ظ ف ي ة ا ن ت ب ه ك أ ن الرزق ي أ ت ي من هذه ا ل و ظ ي ف ة وليس الرزق ينزل من السماء يا شيخ لا على الالفين ريال التي الالفين ريال التي لا تخاف تأخذها تأخذها خزائن على السماوات عند ربك خزائن السماوات والأرض ا ل ا ل ف ي ن د ر ه م التي يعطيك اياها امير دبي ها الله هو الذي وظف امير دبي اميرا أ ل ي س كذلك هو الذي اعطاه الدراهم التي يعطيك اياها ان كنت تركت دراهم امير دبي من اجله هل يتركك حاشا لله حاشا لله ا ل ه ج ر ة ه ج ر ة ا ل و ظ ي ف ة ه ج ر ة ا ل ج ا م ع ة ه ج ر ة الاهل لماذا لله والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وان الله لعليم حسن ا فضال بن عبيد أ ح د ا ل ص ح ا ب ة كان في غ ز و ة في البحر ف أ ص ا ب أ ح د المجاهدين المنجنيك فقتل ومات واحد منهم ثم دفن دفن الاثنان فجلس فضال فوق قبر الميت ولم يجلس فوق قبر الشهيد فجاء ا ل ن الذين يعني ا ا س ل س ب ا ب المتحمسين تجلس فوق قبر الميت ولا تجلس فوق قبر الشهيد قال والله ما أ ب ا ل ي لا أ ه ت م من أ ي الحفرتين بعد من هذه أ و من هذه ل أ ن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو م او ت ا قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله ل ه خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون ه و إ ن الله لعليم حليم إ ذ ا كان الله يرزقني رزقا حسنا يدخلني مدخلا الارضاء يعني ا ل ج ن ة ماذا أ ر ي د بعد ذلك والله لا أ ب ا ل ي من هذه ا ل ح ف ر ة الميت أ و حفره ة ا ل ش ي يعني د نفس ا ل ش ي عندي ء ميت أو قتل ثم ماتوا ماتوا قتل قتلوا قتلوا أو ماتوا قتلوا أو أو ل ا ف ه ج ر ة ع ظ ي م الميزان ما ميت موت ة في فحيث الله لا تستعجل و تذهب الى ج ا ه ل ة على مهلك على مهلك هنا متي تشهيد في بشاور متي تشهيد بشرط واحد ان تبقى ا ل ن ي ة م ن ع ق د ة على استمرار الجهاز اما اذا جاي عندنا شهر اراجع اذا مت هنا فانت شيء وانت راجع خلاص لكن ا ل ك ن ي ع ق تنعق... ق د ل ب ه على ع ن ي م ة صادقة ب ا س ت م ر ا ر ا ل ج ه ا د ح ت ى و ل و م ا ا ت ت عند آله ه في ي ز ر م فهو شهيد ل أ ن ان ل ي ة م ن ع على ق د ة ا س ت م ر ا ر ا ل ج ه ا د ا ل ن ي ة م ه م ة ج د ان المهم أ ت ك و ن عاقدة ن ي ا ك على ا س ت م ر ر ا ا ل ه ج ر ة في سبيل ا ل ل وعلى ه ا س ت م مفهوم؟ ر ر ا الجهاد عندها القتل والموت سواء ثم قتلوا أ و ماتوا هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى وهي م ر ح ل ة ع ظ ي م ة عند الله عز وجل ولذلك الله عز وجل لم يجعل الله ولا رسوله ل ل أ ع ر ا ض الذي لم يهاجر لا فيئا ولا غ ن ي م ة أنه لم البساء يشترك في、البسارة. ولم يجعل له و ل ا ي ة و ل ا ي ة بينه وبين المؤمنين والذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا و إ ن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إ ل ا على قوم بينكم وبينهم اذا يجب نصرتهم في الدين فقط وضد قوم ليس بيننا وبينهم معاهد ليس بيننا وبينهم تناصر و ل ا ي ة ا ل إ ي م ا ن ونصرته ليس بيننا والله عز وجل جعل الذين لم يهاجروا بدون عبث وماتوا في بدر عندما خرجوا مع أ ب ي د ا ل يعني مصير أ ع و ذ بالله إ ن الذين توفوا عندما قتل بعض المؤمنين في م ك ة الذين لم يهاجروا وخرجوا مع أبي جال حياء لم أبي يوم مع و ضد قال ت ل و ع ى يد ا ل ص ح ا ب ة قتلنا ا الصحابة ل ق إ خ و ا ن ن ا المؤمنين الذين خرجوا حياء و كرها من م ك ة مع أ ب ي جل ا ف أ ن ز ل الله عز و جل هذه ا ل آ ي ا ت كما روى البخاري إ ن الذين توفاهم الملائكه ظالم أ ن ف س ه م قالوا فيم ا كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن أ ر ض الله واسع فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم وساءت مصيرا حكم عليهم بجهنم رب ا ل ع ز ة هذه ر و ا ي ة البخاري إ ل ا ا س ت ث ن ا ء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ولا يهتدون سبيلا أ ي لا يثبتون على ا ل د ا ب ة ولا يعرفون الطريق إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف أ و ل ئ ك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفور فقط الكبار في السن الذي لا يثبت على ا ل ف ر ص والصغار والنساء اللواتي لا يعرفنا、فرص. حتى ان بعض النساء هاجرن ا وحدهن ام س ل م ة هاجرت وحدها زينب بنت ر س ص ل ى الله عليه وسلم هاجرت ام ايمن, أم, أيمن وهي ام اسامة ابن وهي زيد هاجرت كذلك وحدها وعلى الطريق عطشت عطشاً شديدا. واذا هاجرت السماء شديدا بدلو كذلك الطريق يتدلى لها عطشت عطشا فشربت منه ش ر ب ة لم ت ض م ا بعدها أ ب د ا فكانت أ م أ ي م ن